فتيات اليوم كفاكيت اركاض الخلف سرابي عودي نحو الإسلامي لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والرب عدو كتابي, كتابي همهمو طمس دني وكذا لفظ اللي قتل الإنسانية في أعماقهم في حرابي هجر الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا ليام أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم للناس تخدعه أو تستغفل فغداً إلا أن لن ترجع عن غيك الرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل اذهب ولتطلب أجراً ممن كنت له تعمد ممن كنت له تعمد النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا والبحر أضاء بلؤلؤه أحروف البوح زهت فينا النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا البحر أضاء بلؤلئه فحروف البوح زهت فينا جدنا بحروف مثقلات بهموم تجري مآقينا جئنا بجراح متعبات ذكرى ومآس تشجينا ذكرى وما تشجينا صغناء بياتا من أمل فدروب العزم تحينا بحر للخير يقدمنا لحروف الصدق يملينا صغناء بياتا من أمل فدروب فحروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا، لحروف الصدق يملينا بحر بالحب شواطئه قسمت فترنم حدينا بالشوق نجدف مركبه بالود دين وشدد ايدينا نسمو بالحرف ونفشده فمكان العز معالينا